بسم الله الرحمن الرحيم ما دعوا إلا ومن أرسل آيات رحمة الله فلان و الفلا yeah يا eu الذين venit la الله moment dat pentru mama mea, pentru a o să zic. Eu pentru وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه واله وسلم وشمل الموود محدثاتها وكل محدثه بدعة. وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أيها المسلمون احوال الامام البخاري رحمه الله صحيحي. عن نبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه عربي فقال متى الساعة فمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى اذا إن انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه قال اين السائر على الساعه قال ها أنا. قال رسول الله عليه وسلم إذا ضيعت قال وكيف إطاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهلِه فانتظر الساعة. عباد الله إننا ما نت خلق إسلامي رفيع من الأخلاق الإسلامية العظيمة التي لا تحل بها العبد. ارتفع إلى مناجد الصديقين والصالحين والأمالة رمان الله أمر عظيم عرضها رب العزة سبحانه وتعالى على السماوات والأرض والجبال التي هي أكبر من خلق الناس لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس هذه المخلوقات العظيمة في الكون الذي خلقه رب العالمين سبحانه عرض ربنا سبحانه وتعالى عليها الأمانة فأبت أن تحملها وذلك الإبابة ليس مردا على الخالف سبحانه، وليس رفضا لعرضه جل جلال، إنما كان ذلك اشترقا على نفسها من حمل الأمان، ثم حملها الإنسان، الإنسان الطاعيف، الطاعيف بالنسبة للسماوات والأرض والجبال. لكن الله عز وجل سفر له هذه الكائنات كلها سفر الله عز وجل الكائنات كلها للإنسان ومع ذلك وصف عند حمل الأبانة لأنه ظلوم جهول ظلوم لنفسه جاهل بقدر نفسه أربما جاهل بقدر الأمانة ولذلك فإن الأمانة في أواثر الزمان فضيع وضيعه علامة على فساد أزمان متأخرة ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال إذا ضيعت الأمانة فانطور الساعة والساعة عباد الله لا تقوم إلا على شرار الخلق الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق فإذا فسد الخلق على وجه الأرض بخيانة الأمان والإعراض على الإسلام الإعراض عن دين الله تبارك وكثرت المعاصي كثرة المعاصي، بحيث إذا تكون هذه علامة من علامات قرب قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأمانة تقبض تقبض من قلوب الناس. فقد يمس الرب أميناً فيصبح خائناً، وقد يصبح أميناً فيمس خائناً، فتخف خيانة وتقل الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين. إذا كان رجل أمين أمين في تعامله أمين. في الوداء التي تودع عنه أمينٌ في الدين الذي يسترين به يتحاكى به الناس يتحاكى الناس أن في المنطقة السلانية رجلا أمينًا والله عز وجل أمور بأداء الأمانات إلى أهلها فقال جل بن قائم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإلى حكمت من الناس أن تحكموا بالعدل. ورد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين كان من الأمانة بمكاره عظيمة. فإن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كما في سورة الشعراء أن كل رسول يُرسل إلى قومه يدروهم إلى قرأته ويقول إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وقال عن موسى كما في سورة الدخان أن أدُّوا إليّ عباد الله إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قد أوتي حظاً وافعاً قد أوتي حظاً عظيماً في هذا الشأن فلقد هرف صلوات الله وسلامه عليه في قومه من قبل الرسالة من قبل أن يبعث من قبل أن يوحى إليه هرف في قومه بالأمين وأعلى تعلمون معاشر المسلمين عندما أراد قريش تجديد بناء الكعبة فمنوا الجدار حتى وصلوا إلى مستوى الحجر الأسود اختلفوا في أي قبيلة تنال شرف ربه في مكانه حتى كانوا أن يقتتلوا لكن بعض أوقلائهم قالوا نحكم أول داخل علينا فلما رأوا محمدا صلى الله عليه وسلم داخلا من باب المسجد استمشروا جميعا وقالوا جاء الأمين جاء الأمين وحل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المشكلة فرفع رداءه صلوات الله وسلامه عليه، وافترشه على الأرض، وحمل الحجر فوضعه فيه، وطار يتأخذ كل قريلة بطرف من أطراف الثوب، فترفعونه جميعا، فتمنون كلكم هذا الشرف حتى إذا رفع الحجر إلى مكانه حمله النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ووضعه في مكانه. واستراح الخطيق. ثم انكم معاشر المسلمين. والهجعة على الابواب. تعلمون الامانات التي لمن للكفار الذين تآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم الذين تآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم وانتبه أيها المسلم واعلم وع هذا الأمر إنهم تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف ذلك ومع ذلك لم يستحل وذارعهم ولا أماناتهم إنما ردها إليهم سليمة مسلمة كما يقال وهذا راية الأمانة والمرافف مرافف رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة في ذلك ففي مدرة مدر جاءه خبيفة بن اليمان وأبوه مسلمين فأمسك بهم المشركون وقالوا لهما أين, أين تريداني؟ قال تريد محمدا قالوا تجاهداني معه قال نعم فأسألوهما ثم اشترطوا لفكهما من الأسر ألا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع أيها المسلم المجركون المقاتلون لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عددهم قليل لا دعيان يصير إلى غبع عدد المشركين ويشفنف المشركون على من يمسكونهم إذا أراد أن يفك منهم أن لا يماثل مع محمد صلى الله عليه وسلم وعسلاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. ويأصرع عليه ما حدث والفلام له إنا عاهدناهم على عدم قتالنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل قال إنهم مشكون إنهم كافرون ولا عهد لهم ولا همة كلا إنما قال صلى الله عليه وسلم نفي لهم بعهدهم والله نعصرنا نفي لهم بعهدهم أي نرفي للعهد الذي قطروه معكم والنصر ليس من عند الناس إنما النصر من عند الله سبحانه وتعالى وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم همينا في الوداء التي توذع عنده في الولائع التي تودع عنده في الدين الذي يستدينه السدان من رجل اليهودي وجاء اليهودي وأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوف، وقالها ها أنتم يا بني هاشم أهل مطل يعني كماغلون في سدان الديون التي عليكم فهم به عمر رضي الله عنه يريد أن يقتله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال حق منك بنصيحة وكنت حق منك بنصيحة أنت صاحب الأداب أو بحسن الأداب وأنتم صاحب بحسن الطلبة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمانة في ناد الله علماء النومة يقولون إنها شاملة لكل شيء فتشمل الدين والأعراض والأموال والأجساد والأرواح والعلوم والسمع والبصر وسائر الحواس شاملة لذلك كله وشاملة أيضا. للودائع وعندما يتحدث الناس عن الأمانة فأول ما تنصرف الأبهال تنصرف إلى ودائع الأموال التي تودع عندهم أو الديون التي عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يخف ويمين صلوات الله وسلامه عليه أن الخيامة التي هي ضد الأمانة إنما هي من صفات المنافطين وليست من صفات المسلمين كلا سمعنا في هذه الأيام سمعنا في عصرنا هذا وكثير ما نسمع أن ذا قال من المدين فما رد فرفع امره الى القضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لينا أكله ولا نبسه ولا سكن به ولا ركب به كلا إنها ليس ديونا إنما ودائع يودعها الناس عنده وهم يخالفونه في الدين ويتمنون زواله صلى الله عليه وسلم وَكَمَا سَمَعَتُمْ وَعَلِمْتُمْ يُدَبِّرُونَ لِقَتْلِهِ صلوات ربِّه وسلامه عليه أن أدانك وعباد الله في الديون بيّن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أن المسلمين إذا تضاياوا بينهم بدين وجب عليهم أن يكتبوا ولما كانت الكتابة قليلاً في الزمن الأول، لما كانت الكتابة والكتابون قليلين في الزمن الأول، قال الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مطلوبة. فإذا كان الإنسان لا يملك شيئاً يرهن، فماذا يفعل؟ هل يموت لا إنما تمنى قال الله أفضل قال الله تبارك وتعالى وإن كنتم على سفر وليتجدوا كافلا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته وللتق الله ربك ولا تكتوم الشهادة أن أمانة كذلك أيضا الله في الكلمة الكلمة التي تقولها سواء كنت حكما بين حصمين أن كنت شاهدا في قضية أن كنت تتكلم في شأن من الشؤون لو علمت أن الكلمة أمانة لو علمت أن الكلمة أمانة وأنت مسؤول عنها وستفكر كثيرا قبل أن تخرج الكلمة من فمك عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم يحذر تحذيراً شديدا. فيقول كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كيف بكم وبزمان يغرب الناس فيه غربا فتبقى حفاله من الناس قالوا كذا من رسول الله قال تشغلون بامر فاس صدقكم وتتبكون امرا تشملون من أمر فرستكم وتتعون أمرا عاما أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أسمع الناس اليوم الصغير والكبير والعالم والمتعلم والمؤمن والعامي الكل يتكلم في أمر عام لماذا؟ لأنها حرية. معناها أن تقول ما تشاء وقت ما تشاء فلا معقب لقوله ومن عقل عليك فهو ممتزم لحريتك. يا مسلمون هل هذه الأخلاق التي جاءنا بها الإسلام? إن رسول الإسلام. صلى الله عليه وسلم ينصحنا عندما إلا خفالة من الناس ماذا نصنع اترك أمر العام واشتغل بخاصة نفسك فإنك فإنك إذا مت فستسأل عن نفسك ولا تظنن أن أمر العامة يغني عنك من الله شيئا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأمانة للطول والعمل والاداء اقول قول هذا الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وعليه صالحه وأشهد أن محمدا رسول الله خافاً الأنبياء وإمام المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإفسار إلى يوم الدين أما أرى فيا أيها المسلمون إنكم مقبلون على انتخابات تلو انتخابات فمجلس شعب ثم مجلس شورى ثم مئاسة فماذا أنت صانع ما المطلوب منك أتنتخب قريبك أتنتخب صديقك أتنتفق حبيبا، هذا ليس من الأمانة في شيء إنما تنتفق الأكفر والأتقى وأركز الأتقى ولا انتفاق لما قيل إننا لا نريد أعضاء يصلون ولا أتكياء لما قالوا أيضا لا نريد رئيسا صلى ولا رئيسا تقيا فصلاته لنفسه وتقواه لنفسه إنما نريد رجلا قويا يطهر القانون أهور لكم عباد الله القوي الذي لا يخشى الله هل يخشى الناس؟ الذي لا يتكي ربه أن يحزن من الخلق كلا والله كلا والله إن ابنة الرجل الصالح قالت لأبيها لما رأت قوة وأمالة في موسى عليه السلام كيارة في السأجر إن خير من استأجرت قوي الأمين قوي في دينه وأمين في دينه سمعت بعض الشيوف يقول كيف تنتخل عضوا وهو تاريب للصلاة يقول هذا عنده خبر في السياسة، وما قيمة هذه الخبر؟ تارك الصلاة غير أمين مع نفسه ولا مع ربه، فكيف تختار؟ كيف تختار رئيساً تاركاً للصلاة؟ كيف تختار عضواً في أي مجلس من المجالس وهو تارك للصلاة؟ عباد الله يا عباد الله إنها أمانة يا عباد الله إنها أمانة ولقد جرم الناس لكن لا يتذكروا إلا يتذكر أولا الله ولا يتفهموا إلا ذو العقول السليمة لقد جرم الناس من تذكروا لدينهم وقاموا على شؤون البلاد فماذا جروا عليها إلا الخيبة والحسار والبرار والدمار إننا وصلحنا غيلا لإسرائيل إسرائيل منذ الستينات من القرن الماضي قالوا من الرسول الجمهورية يقول لنا إن مخافرة الشرقية تساوي ضعف عدد سكان إسرائيل سكان الشرقية في ذاك الوقت، ومن التأكيد زادت، فإن لمنه بفضل الله عز وجل وأعداد ما تزيد، وهم يقلون لا يتكفّر. وَإِذَا تَكَافَرُوا فَإِنَّهُمْ لَا يُعِلِمُونَ أقول إننا نتكافر إننا نتكافر على ورم أنوث من يأضر لذلك والأمة إذا كفر عبدها على الأقل يقال كفر الصالحون فيها. بأنه ما الله مطلولا كما قلنا على الانتقادات يجب عليه عندما تمسك بالتمسّك بالقلم والورق أو البطاقة ألا ستؤشر فيها أن تستحضر أولا عرمة الله سبحانه وتعالى فأن تستحضر أنك يوم القيامة مسؤول عما دَتْه فَرَوَّهِنَا لِلَا إِلَهَ غَيْرُهُ لو أن الواحد منا استشعر ذلك قبل أن يخط بطلبه نفكر ألف مرة في من يختار وحينئذ لم يختار إلا الصالحة التقية الوفية وإن اختارنا المتقين فلنعلم أننا في طريق مستقيم ولم يؤدي بنا إلا إلى نعيم في الدنيا وجنة وجنة عرضها السماوات في الآثرة فنسأل الله عز وإلا بمن وكرمه وحوله وطوله ومدله أن يرزقنا الأمان اللهم اجعلنا, من اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من المحسنين اللهم لا تجعلنا من المنافقين الذين يخونون الأمانات اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واصلح قلوبنا واصبح نفوسنا واصبح ذات بيننا اللهم بين قلوب المسلمين واصبح ذات بينهم واهديهم شرو السلام من الظلمات النون بجدك اللهم عز الإسلام ونصر المسلمين اللهم عز الإسلام ونصر المسلمين اللهم عز الإسلام ونصر المسلمين اللهم والله وله امورنا فيا ربنا اللهم ول امورنا فيا ربنا اللهم ول امورنا فيا ربنا ولا تسلط علينا بثنوبنا وشفها انا اللهم شفها انا اللهم لا تسلط علينا بما شفها, اللهم لا تسلط علينا شفها العالمين اللهم فإنك أهلٌ لذلك وإلاً لكم نحن أهلاً لرحبتك اللهم محمد فإنك بنا راحل ولا تعددنا فأنت علينا قادر أستر عيوبنا اللهم أستر عيوبنا اللهم أنك سيئاتنا سبحان ربك رب العزة عما يسرون وسلامه على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله l țină على urmă pe centre, محمد să وصحبه